بسم الله الرحمن الرحيم ا ل حم م ذل ك ا ل ك ت ا ب ل ا ر ي ب ف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 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذبهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 مثلهم كمثل الذي استوقدناه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمّ بكم عميم فهم لا يرجعون.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 وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما ثوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يُنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلَوَى يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ هؤلاء هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسوهُن سبع سماءات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إنني جعل في الأرض خليفة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 فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا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 واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم منصورون واذنا جيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب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 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَإِنَّكُمْ تَتُوبُونَ إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتَلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 وَظَلَلْنَعَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَ كُلُّ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا دَخَلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْ مَا حَيْثُ شَئْتُمْ رَغَدَوْا وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا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 وإذ قلتم يا موسى لننصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما بق لها وقثائها وفومها وفومها وعدها وبصا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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسغ ناظرين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا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 فإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون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 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكن به عيد ربكم أفلا تعطلون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 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون بماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً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 ولم جاءهم كتاب من عيد اللهم صدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كثر فلم جاءهم ما عرفوا كثر به فلعن الله على الكافرين بئس ما اشتروه به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فبأو بغضب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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وليتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرص الناس على حيا، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحيه من العذاب أي يعمر، والله بصير بما يعملون.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 ولم جاءهم رسول من عاد الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم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 فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ووقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم.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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون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 وارزق اهلهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا فامتعه قليلا ثم اضربه الى عذابنا وبئس المصير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 ووصَّبْها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استطَّفَ لكم الدِّين إن الله استطَّفَ لكم الدِّين فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَرْتُمُ مُسْلِمُونَ أَم كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذ حَبَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ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 فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبرت الله ومن أحسن من الله صبرا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 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَאَنَّ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُ قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَتَ بَعْضٍ ولَئِنِّ التَّبَعَتَ أهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُنَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 وإنه للحق من ربك ومن الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوال وجهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنت تواب الرحيم إن الذين كثروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله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 ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب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 يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهل به لغير الله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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وبنال سبيل والسائلين وفرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأات الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في البأساء والضراء وحين البس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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج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 وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أفرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 فحسبه جهنم ولا بأس المهد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مبغاة الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة فَاتَّقُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة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 كان الناس أمته واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومذيرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه ومختلف فيه إلا الذين أوتواه بعد ما جاءتهم البينات بعيما بينهم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 مستهم البأساء والضرا وأززلوا وأززلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون؟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 والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه ويُبين آياته للناس ويُبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذا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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقولون ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرواحهن إن كن يؤمنن بالله إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يخافا الا يقيم ما حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعبدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْدًا غَيْرَهُ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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن, فلا تعضلوهن ان تنكحن ازواجهن اذا ترى طوب بينهم بالمعروف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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 والذين يتوثّون منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِي كُم بِنَهَرٍ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قَتْلَنَّ الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ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 ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيذناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعَوْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذلهم أجرهم عيد ربهم لهم أجرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي يُنفق ماله رئاء الناس كالذي يُنفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخريه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباح وأحل الله البيع وحر مر الرباح فمن جاءه موعرة من ربه فلتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله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 وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُنَّ فِيهِ إلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُنَّ فِيهِ إلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُنَّ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلٌّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فكتبو واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبك كاتب أي يكتب كما علمه الله فاليكتب واليمل للذي عليه الحق واليتقى الله ربّه ولا يبخس منه شيئا